لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل الذين ينفقون أموالهم ر ج ي ينفقون م ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر سرا ع ل ا ن ي ة ف ل ه م أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ا ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 وإن ك موسوعه ا ف ن ظ ر ة إ ل ى م ي س ر ة وأن تصدقوا خ ي ر ل ك كنتم م إن ت ع ل م و ن واتقوا و ي م ا ل ى ا كل س ما كسبت وهم ل ا ي م ي ن يا ايها الذين آ م ن و ا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ّ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب فليكتب وليولد ل ذ ي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ف ل ي س ع ل ي ك م ج ن ا ح أ ل ا ت ك ت ب و ه ا و أ ش ه د راتب ا ي ع ت م و ل ا ي ض ا